Ali İmran 1 ve 2 Alif Lam Mim la ilahe illa huvel hayyul kayyum Alif Lam Mim la ilahe illa huvel hayyul kayyum Alif Lam هو الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف لا إله إلا هو الحي القيوم الفلا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الفلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إلا هو الحي القيوم ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الفلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لا اله إلا هو الحي القيوم الف لا ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لا ميم. الله لا اله إلا هو الحي القيوم الف لا Ali İmran 3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 انزل الكتاب بالحق مصدقا بين الكتاب بين ve 3 Alif,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 4A من قنه لل سو وأنزل الفرقان من قنه لل سو ز الفقان من قنه لل سو زل الفق من قنه لل سو زل الفق من قنه لل سو زل الفق من قبله من قبلنه لل سو أنزل الف من قبلنه لل سوزل الفقان من قبلنه لل سوزل الفقان من قبله لل سو أنزل الفقان من قنهُ لل سو أنزل الفقان من قبلنه للنا وأنزل الفرقان 4ب إن بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو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 آيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.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 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو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 إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ مِنْ قَبْلِ أَنْ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ ولا في السماء. <سؤال> هو الذي يصيركم في الأررحام كيف يشاء لا إها إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصكم في الأررحام كيف يشاء لا إها إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصكم في الأرحام كيف يشاء لا إها إلا هو العزيز الحكيم.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 ان لا في في السماء هو الذي لا هو 7a هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر مشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر مشابهات. هو الذي أن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 من هويات محكمات هنا أّ الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزلعليك الكتاب من هويات محكمات هنا هو أّ الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزلعليك الكتاب الكتاب وأخر متشابهات محكمات هنا أّ الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنا الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزل عرييك الكتاب من هويات محكمات تنهن ام الكتاب واخر متشابهات 7ب فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زئقون فيتبعون ما تشابه منه، الفتنة فأما الذين في زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زئقون فيتبعون ما تشابه منه. فيتبععون ما تشبهها منه بت الفتننةِ ووبغ تأويه فأََّ الذيين في قُروبهم زيغون فَتبععون ما تشبه من فتبععون ما تشبهها منه بتغ الفتننةِ ووبغ تأه فأََّ الذيين في قُوبهم زيغون فَتبععون ما تشبه م. فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زيدون فيتبعون ما تشابه منه، في زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زيدون فيتبعون ما تشابه منه. فيتبعون ما تشابها منه بتغاء الفتنه وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زيدون فيتبعون ما تشابها من، فيتبعون ما تشابها منه بتغاء الفتنه وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زيدون فيتبعون ما تشابها من. فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زئقون فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زئقون فيتبعون ما تشابه منه. فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زئقٌ فيتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله، فأما الذين في قلوبهم زئقٌ فيتبعون ما تشابه منه.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 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ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 يذكروا إلا أهل الألباب والراسخون في <تصفيق> العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أهل الألباب والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند وما الألباب والراسخون في به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أُلُؤلِلَ الْبَابُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكَرُ إلَّا أُلُؤلِلَ الْبَابُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكَرُ إلا أُلُؤلِلَ الألباب والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أهل الألباب. والراسخون في العلم يقولون آمن به من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.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 يذكروا إلا أُلُؤُ الأَلْبَابِ والرَّاسِخُونَ فِي <تصفيق> الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكَرُ إلَّا أُلُؤُ الأَلْبَابِ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكَرُ إلَّا أُلُؤُ الأَلْبَابِ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ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 كتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنه وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أهل الألباب 6 ve 7. Huve'llezî yusavvirukum fi'l-erhâmi keyfe yeşâ. Lâ ilâhe illâ huve'l-'azîzu'l-hakîm. Huve'llezî enzele aleyke'l-kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummü'l-kitâbi ve'uhre muteşâbihât. Fe emme'llezîne fî kulûbihim zeygun feyettebî'ûne mâ teşâbehâ min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 فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 8 <تصفيق>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 رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ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 ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من اللذ كرحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بعد إِذْ هَدَيْتَنَا وهب لَنَا من الذين كرامة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من إنك أنت الوهاب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من إنك أنت الوهاب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 رنا لا تزقل بعد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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَاتٌ هن أم الكتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأما الذين في قلوبهم زَيْغٌ فيتبعون ما تشابه مِنْهُ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 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك الوهاب 9 <تصفيق> ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع النَّاسَ يَوْمَ لَا رَيْبَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا إِنَّكَ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 إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس يوم الرايب في <تصفيق> إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس يوم الرايب في إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس يوم الرايب في إن الله لا يخلف miad 8 ve 9 ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جمع الناس اليوم الاريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب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 من الله شيئا وأولئك هم النار إن الذين كفروا لئنني عنهم أموالهم ولا من الله شيئا وأولئك هم النار إن الذين كفروا لئنني أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تُنِي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تُنِي عنهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تُنِي عنهم أموالهم ولا أولادهم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 إنِن şey şey ve كَفَولًا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 إن الذين كفروا لئلّتني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار ربنا إنك جامع الناس يوم الرايب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لئلّتني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 49. sayfa Ali İmran'ın ilk sayfası ile ikinci sayfasının ilk ayeti. Alif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nazzala aleike'l kitabe bil hakki musaddıkan lima beyne yedeyhi ve anzalet teurate vel incil.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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَاتٌ هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زَيْغٌ فيتبعون ما تَشَابَهَ مِنْهُ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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ما منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله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 وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شكرا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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابها منه فتبعون ما تشابها منه بتغاء الفتن وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله